لبيك ربي لبيك لا لبيك لا والله رببي ان الحمد والنعمه لاجعلهم لا تذكريك ربي الله لبيك ربي لبيك لا لبيك لا والله رببي ان الحمد والنعمه لاجعلهم لا لبيك لا لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الرَّبُّ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ الْوُلُ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الرَّبُّ اللَّهُمَّ رَبِّي لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الرَّبُّ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ الْوُلُ إن الحمد والنعمة لدع الملك لا جريك لك ربيك الله لبيك لبيك لا جريك لك ربيك إن الحمد والنعمة لدع الملك